سيحلكون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسو ومؤاهم جهنم ومؤاهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 نزل الله وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخد ما يُنفق مغرمو ويتربص بكم الدوائر عليهم داء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 ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يُنفق قربات عباد الله ويتخذ ما يُنفق قربات عباد اللَّهِ والصلوات والسُّلُول ألا إنها قربة لهم سيُدخلهم الله في رحمته. الله غفور رحيم